مدخل باسمك اللهم نبدا راجين منك السداد والتوفيق هذا الكتاب كله مقدمه لموضوع الحضاره والمقدمه لا تحتاج الى مقدمه ولكن لا بد من كلمات يسيرات عما اقصر اليه من وراء هذه الصفحات وما اود ان يعرفه القارئ قبل ان يقرا ما كتب فيها عن موضوع الحضاره واول ما احب ان يعرفه القارئ هو ان التاليف في موضوع الحضاره على النحو الذي يراه بين دفتي هذا التاليف أمر جديد لا في اللغة العربية وحدها بل في سائر اللغات ولقد قرأت لكي أكتبه عشرات الكتب ليس بينها إلا اثنان أو ثلاثة في موضوع الحضارة نصا أما البقية ففي التاريخ والفلسفة والاجتماع والأدب والسياسة والجغرافيا والعلوم وما إلى ذلك والعماد الأكبر في وضع مثل هذا التأليف ومعرفة الإنسان بالتاريخ وأحوال البشر وما تجمع له على السنين من آراء وأنظار وما استخرجه بنفسه من ملاحظات وهو يقلب صفحات تاريخ هذه الأرض ومن عليها وثاني ما أحب أن يعرفه القارئ وأنني لم أقصد من وراء هذا التأليف إلا تقريب معنى الحضارة ولم أقصد قط أن أقدم إجابات شافية وافية لكل الأسئلة التي يطرحها على الذهن موضوع الحضارة فمثل هذا الكتاب لا يؤلف لتقرير حقائق ثابتة بل لفتح باب التفكير والمناقشة في اتجاه سليم وتوجيه الذهن إلى قضايا جديدة بأن توضع موضع التأمل والبحث فإذا وفق هذا الكتاب إلى بعث الأدهان على التفكير في القضايا التي تعرض لها وإثارة الاهتمام بمواصلة البحث في هذه القضايا فقد أوفى على الغاية من تأليفه ومثل هذا الكلام قاله مونتسكيو أكثر من مرة في سياق كتابه المبدأ عن روح القوانين وكن في كلامه الطويل عن التقدم ومعناه ومغزاه وهو أيضا ما قاله أرنولد توينبي في آخر كتبه المسمى البشر وأمهم الأرض. ثالث ما أحب أن يعرفه القارئ الفضي وأن هذا ليس كتابا في فلسفة التاريخ لأن الحقيقة التي أحب أن يعرفها الناس هي أنه لا يوجد علم يسمى فلسفة التاريخ وإنما هناك محاولات من جانب نفر من الفلاسفة والمؤرخين وعلماء البشر والاجتماعيين لفهم القوى المسيرة للتاريخ أو للعثور على قواعد تحكم سير الحوادث أو لمعرفة أسباب قيام الحضارات وتدهورها وما إلى ذلك وكلها محاولات لم تصل إحداها إلى وضع قواعد أو قوانين أو حتى خطوط عريضة تعين على ادراك ما وراء الحوادث أو تساعد على تعريفنا بالطريق الصحيح الذي ينبغي على البشر أن يسير فيه ليسروا إلى بناء مجتمع إنساني أكثر أمنا واستقرارا وأقدر على توفير أسباب الرخاء وما يسمى بالسعادة للبشر حتى كلام هيجر في فلسفة التاريخ ما هو إلا تأملات عاشت حية في أذهان الناس أيامه وشغلت الأذهان بعدها حتى جاء كال ماركس فزعم أنه حطمها وصخر من قول هيجر عندي ينتهي التاريخ وقال إن التاريخ الحقيقي للبشر لم يبدأ بعد لكي يقال إنه انتهى وبدايته عنده هي انتقال القوة الموجهة للتاريخ من أيدي مغتصبيها من السياسيين والرأسماليين بحسب رأيه إلى أيدي العمال الذين يصنعون التاريخ بأيديهم وطمرة أعمالهم وهذه أيضا قضية فيها من المغالطة شيء كثير وإذن فليس هناك في الحقيقة علم يسمى فلسفة التاريخ ولا أعرف مؤرخا مهما عظم يستطيع أن يقول إنه يدرس مادة بهذا المعنى وكل ما يزعمه بعض الناس في هذا المجال إنما هي تصورات وأماني ومن هنا فلا نعجب من أن التوينبي وهو أكبر من حاول فلسفة التاريخ في عصرنا لم يقل قط إنه فيلسف التاريخ وأحسن ما قيل فيه إنه شاعر أحاول في هذه الصفحات أن يعرف القارئ أن الحضارة لا تتمثل فحسب في عظام المنشآت كالأهرام أو قصور أو العمائر الشهقة التي تصعد في الجو كأنها تنطح السحب في نيويورك بل هي تتمثل في صورة أوضح وأصدق في صغار الاكتشافات التي تقوم عليها حياة البشر فرغيف الخبز مثلا أنفع للبشر من الوصول إلى القمر وبالفعل أنفقت الإنسانية عشرات الالوف من السنين حتى وفقت إلى صنع رغيف الخبز أو إناء من الفخار وانتقلت نتيجة لذلك من حقبة في التاريخ إلى حقبة أخرى جديدة والعبرة في منجزات البشر بما ينفع أكبر عدد من الناس وييسر لهم أسباب الاستقرار والأمن لا بما يبهر العيون ويرد الإنسان إلى الشعور بالقلق وانعدام الأمن لأن الذين ينفقون الملايين ليهبطوا على سطح القمر قصدوا أول ما قصدوا إلى إظهار امتيازهم على غيرهم وسبقهم لبقية الناس في ميدان التقدم وهذا زهو وغرور ينطويان على شر فهما في الحقيقة تهديد للآخرين إذن الصاروخ الذي دفع مركبة القمر في الفضاء يقوم على النظرية نفسها التي يقوم عليها الصاروخ الذي يعبر القارات ليخرب المدن ويقضي على ألوف الناس فرغيف الخبز وإناء الفخار مقياسان أصدق للتقدم الحق من الوصول إلى القمر والعودة بقطع من حجارته لأن رغيف الخبز نعمة لا يأتي منها إلا خير وإناء الفخار اختراع أدخل على حياة الإنسان تيسيرا بعيد المدى وكلاهما نقطة تحول في تاريخ الإنسان أما الإهرام أو قصور ذيرساي أو ناطحات السحاب أو مركبات القمر فماذا تعني؟ فأما الأهرام فتعني أن ألوف البشر ظلوا يعملون عشرات السنين لينشئوا قبرا لإنسان واحد وقصور فرساي تعني أن جهود ألوف أخرى قد صرفت على عمل منشآت يزهو بها ملوك لم يعرفوا في حياتهم غير الظلم والأنانية واحتقار الناس وأما نواضح السحاب فقد ثبت بالبرهان أن العيش فيها يصيب النفس بالكآبة وضيق النفس وجفاف الطب الانساني وأما مركبات القمر فأي نفع عادت به على الإنسان لهذا فقد صرفت جانبا كبيرا من الجهد في توضيح معاني الحضارة وكنهها وكيف تقوم واجتهدت في أن أتتبع كيف قامت في جهات شتى من الأرض وعرضت آراء المؤرخين والفلاسفه في أوليات الحضارات الإنسانية وظروف قيامها وبماذا تمتاز كل منها عن الاخريات ووقفت طويلا عند أدوار النسوء والظروف التي أحاطت بها وعرضت نظريات المفكرين فيما يعرض للحضارات من نمو وما يصيبها من ركود وحرصت في كل حين على ان اقف بآراء المفكرين المسلمين في هذه الموضوعات وخاصه ابن خلدون ونظريته في دوره العمران واجتهدت في ان اضرب الامثله من تاريخنا العربي لان القارئ به اعرف وكان ذلك سبيلا الى القاء اشعه جديده من الضوء على بعض نواحي تاريخنا الحافل بأخبار الحضارة وما يعرض لها من أحوال وحرصت في كل حالة على أن أناقش الكثير من الآراء المتداولة بيننا دون نقض أو تمحيس وذلك حتى يسدق فهم القرء لما يقرأ من الفصول عن حضارة أمم الإسلام وقد كثرت هذه الفصول في أيامنا هذه وجرى الناس في الحديث فيها على وطيرة واحدة جاملة تتشبه في كل كتاب تقرأ حتى أصبحت صورا ثابتة أو كليشيهات تنقل كما هي دون تفكير مع الحرص على ترسيع الكلام بأسماء نفر من أعلام العرب والمسلمين في بعض ميادين التقدم الحضاري في فصل خاص وقفت طويلا عند مفكري الغرب في العصور الحديثة وخاصة فلاسفة عصر الأنوار الذين وضعوا مشكلة الإنسان وأحواله وماضيه وحاضره ومستقبله موضع درس عميق واطلقوا العنان للفكر في بحث مشاكل البشر وإعادة النظر في كل ما قامت به الإنسانية من تجارب في الماضي وفتحوا للإنسانية أبوابا واسعة للتفكير والتغيير ومهدوا بذلك لثوره طويلة بعيده المدى في الفكر الإنساني والنظم السياسية والاجتماعية بدأت بالثورة الفرنسية وما زالت متصلة إلى يومنا هذا أي أنهم بتواليفهم وأعرائهم دخلوا بالإنسانية في عصور حضارية جديدة ومن هنا فإنه لا يمكن فهم حضارتنا اليوم دون الإلمان بهذه الآراء ومن هنا استطرقت إلى الكلام في حضارتنا الراهنة وما ينتظر لها من تطور في المستقبل وفي النهاية تحدثت عن الثقافة ومفهوماتها عند المحدثين، درست كلها ومحتواها وصححت إلى حد ما آراءنا في الثقافة ومحتواها ومبنىها وهنا احسست اني وصلت بالكلام عن الحضاره والثقافه الى حد يحسن الوقوف عنده بعد ان اثرت هذا الحشد الكبير من الاراء وفتحت امام القارئ افاقا واسعه للتفكير والتدبير ولا اجد ما اختم به هذا الكلام الا التقدم بخالص الشكر لكل من تفضل بالتوجيه والمعاونه في تاليف هذا الكتاب بادئا بالمجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب في الكويت فلولا توجيهه إيايا لدراسة هذا الموضوع العسير وما أصبغ علي من ثقة ما تشجعت على الدخول في ميدان متشعب صعب المطلب كهذا ثم أشكر أخي وصديقي الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا على ما تجشم من عناء قراءة هذا الكتاب قبل مراجعة إياه مراجعة أخيرة وأشر علي بآراء طيبة انتفعت بها أحسن الانتفاع وخاصة فيما يتعلق بآراء المفكرين المحدثين. من أهل عصر الأنوار ومن جاء بعدهم وأشكر الإخوة الذين لم يضموا بمعاونتهم إيايا في إكمال هذا الكتاب وأخص بالشكر أخي وصديقي صدقي حطاب الذي فتح لي أبواب مكتبته العامرة فاستكملت مراجعتي وناقشني في الكثير من الآراء والنظريات ولا بد من كلمة شكر وتقدير لأخي إحسان صدقي الذي أعانني بما تيسر من كتب مكتبته الحافلة والأخ مصطفى عبد المجيد صالح الذي تحمل عبء مراجعة النص بعد كتابته على الآلة الكاتبة وفي ختام هذا التمهيد أسأل الله تعالى أن ينفع الناس بهذا التأليم ويكرمه برضاهم وأن يوفقنا إلى ما نسعى إليه من خدمة العلم وأهله له الحمد والمنة وهو سبحانه على كل خير المستعان الدكتور حسين مؤنس الكويت يوليو 1977